بمقدار ما غرم ولو كان غني وقول الإسلامة البين البين يعني الوصل البين هو الوصل وقيل, وقيل القطيعة فيكون من باب الأضداد واللغة العربية غنية أحيانا وفقيرة أحيانا متى تكون غنية في الأسماء المترادفة بحيث يكون للمعنى عدة ألفاظ وتكون فقيرة في الألفاظ المشتركة إذا كان اللفظ الواحد له عدة معان هذا معنى أنه فقر حيث توالت المعاني المتعددة على لفظ واحد يجود البين يجود أن يكون من البينون وهو الانفصال ويكون الوصل يعني القطع أي إصلاح القطع ويجود أن يكون الوصل يعني إصلاح ذات الوصل أي ما تحتاج إلى وصل وعلى كل حال فإصلاح ذات البين أن يكون بين جماعة وجماعة أخرى وبغضا ربما تصل إلى فتنة كبيرة فيأتي رجل من أهل الخير ويصلح بين القبيلتين لكن قد لا يتمكن من الإصلاح إلا ببذل مال فيقول أنا ألتزم لكل واحد منكم بعشر ثلاثة اليوم وأصلح ذات بينكم فيوافقون على هذا فيعطى هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح والمثال اللي ذكرنا يعطى فيه كم عشرون, عشرون. يعطى فيه عشرون نعم عشر لهؤلاء وعشرة لهؤلاء طيب فإن وفى من ماله إن من ماله فإنه لا يرطى لأنه إذا وفى من ماله لا يكون غارما لأنه الآن لسى عليه دعي إن بدل من ولكن ينبغي أن نفصل فنقول إن تفع من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة, على الزكاة فإنه يعطى أما إذا دفع من ماله بنية التقرب بذلك إلى الله أو دفع من ماله وليس على باله أن يرجع على مال الزكاة رحمك الله فهذا لا يعطى فيكون على هذا يعطى الغارم لإسلاح ذات البين إذا لم يوفي ما غرم وإذا عفاه بنية الرجوع على مال الزكاة عرفتم؟ أما الأول فراه لأن دمته مشغولة وأما الثاني فلألا نسد باب الإسلاح لأن الحال قد تقتضي الدفع فورا في الإسلاح بين القبيلتين فإذا كانت قد تقتضي الدفع فورا فماذا يصنع إن أخر الدفع عاد الأمر كما كان وإن دفع وقلنا يغرمه لما دفعهم ماله لا يعطى شيئا صار في هذا السد لهذا الباب العظيم الذي قال الله عنه لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقه أو محروف أو إصلاح بين الناس فعلى هذا نقول الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة في حالين ولا يعطى من الزكاة في حالين الحال الحالان الثاني يعطى فيهما من الزكاة إذا لم يدفع فإن هنا مشغولة لا بد أن نفكها والحالة الثانية إذا دفع بنية الرجوع على مال الزكاة والحالة الثانية لا يعطى فيهما إذا دفع من ماله بنية التقرب إلى الله فهنا لا يعطى لأنه دفع أهل فلا يرجع فيها والثانية إذا دفع من ماله ولم يكن على باله الرجوع فهنا أيضا لا يرجع لا يرجع على, على مال الزكاة <تصفيق> قال المؤلف أولي نفسه ولو مع غنا ولو مع غنا يعني أن الغارم يستهدد البعض يعطى ولو مع غنا يعني ولو كان غنيا لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه أو لحاجته ها للحاجة إليه ومن أعطي للحاجة إليه فإنه لا يستطيع يكون فقيرا قال أو لنفسه مع الفقر أو لنفسه مع الفقر كيف أو لنفسه يعني هو الغارم لنفسه لشيء نخصه فهنا نعطيه مع الفقر والفقر هنا ليس كالفقر في السنف الأول الفقر هنا العجز عن الوفاء ولو كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمنتج السنة أو أكثر فالفقر في كل موضع عند حسبه فالمراض بالفقر هنا إيش العجز إيش عن الوفاء حتى لو كان له ما يكفيه مؤونة ولكنه لا يستعنو فيه فإنه يعطى فإذا قدرنا أن شخصا عليه عشر تلاف وراتبه ألف في السهر ومأونته كل شهر ألف ريال فهل نوفي عن عشر ثلاث جماعة راتبه أربعة في السنة نعم نقول والآن فقير بالنسبة للدين فقير لا نعطيه من الزكاة لفقره لأنه مستغن براتبه لكن هو من ناحية الدين فقير أعرفتم؟ طيب إذن نقول نعطيه من, من الزكاة لوفاء دينه وهل يجوز أن نذهب إلى طالبه ونوفي عنه بدون علمه نعم يجوز لأن هذا داخل بفي والغارمين عطفا على الرقاء والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف فالتقدير وفي الغارمين وفي تدل على التمليك, على التمليك أو لا لا التي تدل على التمليك هي اللام فيجوز أن أذهب إلى من يطلبه وأقول يا فلان أنت تطلب فلانا كذا وكذا فهذه طلب طلبتك فإن قال قائل هل الأولى أن أسلم الغارم ليدفع للغريم أو الأولى أن أذهب إلى الغريم وأوفي فالجواب أن فيه تفصيلا إذا كان الغارم ثقة حريصا على وفاء دينه فالأفضل بلا شك أن أعطيه هو ليتولى الوفاء عن نفسه لألا يخشل أمام الناس ولألا تظهر منة عليه وإذا كان يخشى أن يفسد الدراهم التي نعطيه, التي نعطيه لوفاء دينه فإننا لا نعطيه بل نذهب الى الغريم الذي يثربه ونسدد دينا ذكر في اصلاح نعم لان الضرر في فساد ذات البين بين القبيلتين اعظم بكثير من الضرر بين شخصين وبعدين لا هذا الغار من الإصلاة Harbor 2 هو ض لا له له ملك ثم ملك. يعطيها القبلتين لالا ، ما تملك لهم bagnol لأنه عليم أن يعطيه لهم المهم أنه يدفع على قبلتين اتبقى معهما عليه انا لصانع قلنا له ها يروح على, على طول اعطيه ما في نعم يا سليم مثل الاعتراف بنيه يعني ما نقول مثلا اذا انت الان لتزمت لهم 10000 انت غني يعني لو قلنا ما انت زدت 10000 حطونا من الزكاه كن لله انت غني ما نعطيك ما نقول هكذا يعني ولو كما أغنى يعني الرجل غني أصلح بين طائفتين على عشر ثلاثة اليال وجلمنا قال أعطوا من الزكاة قلنا نتغاني ما نعطيك قال ما نعطيك المالي يقول ولو كما أغنى نقضي الدينه الذي ارتزم فيه للقبيلتين ولا مع نعم الله عزيزي إذا تضرر هو لدى ضرب بس لا معلوم نعطيه له فقره نعطي لا لا لا لما, لما دفع العشره ولا ما عنده ليس عنده شيء سوى فنعطيه له فقره نعم يوسف لا لا يا اخوان هذ هذول هم يريدوا ان لكن لو فرضنا الى جنبك دولة تخشى منها واراد تعطيهم تدفع للشر ما في باس اعطهم حتى من الزكاه اصبر اعطيهم حتى من الزكاه لكن اولياء الامور قصوا ما لا لا يا جماعه الامور ما لهم الا ما يستحقون من بيت المال المسكان ما, ما. ما تحل نعم كيف توقع لترغب مصير؟ كيف توقع لترغب مصير؟, مصير كموضب في بنك أو ضخان أو ترغب في صلاة الجماعة؟ لا لا لا لا لا لا الحمد لله من العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلك رحمه الله تعالى السابع في سبيل الله وهو الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم الثامن ابن السبيل المشاطر المنتطع به دون المنشئ للسفر من دون المنشئ للسفر من دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويصن إلى اقاربه الذين لا تلزمهم مؤونتهم قسمنا الحمد لله رب العالمين والصلاه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إلى يوم الدين قال المؤلف موسى, موسى بن سالم الحجاوي في زاد المستقنع باختصار المقنع قال في باب أهل الزكاة السابع أي من أهل الزكاة الذين فرض الله لهم الزكاة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة لقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل السابع في سبيل الله والسبيل هي الطريق قال الله تعالى قل هذه سبيلي أجعو إلى الله على بصيره وقال تعالى ولله على الناس البيت من استطاع إليه سبيلا والسبيل أضيف إلى الله وأضيف إلى إلى المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الأردى ويتبع غير سبيل المؤمنين وقال تعالى إنما استدغات الفقراء إلى قوله وفي سبيل الله فكيف التوفيق بين الإضافتين الجواب على ذلك أن التوفيق بين الإضافتين هو أن إضافته إلى الله لأنه موصل إلى الله فانسلك هذا السبيل وصل إلى الله ولأن الله هو الذي وضعه لعباده فهو منه ابتداء وإليه انتهاء أما إضافته إلى المؤمنين فلأنه طريقه الذي يسلكون فبذلك يتبين أنه لا تنافية بين الإضافتين السيارة هذا يقول داتسون غمارة مكيف مكيف مين 84 رقم اللوحة من اليمين 2666784 اثنين, اثنين سيارة سيدان بيضة رقم اللوحة من اليمين تسعة صفر ثمانة ثمانة أربعة أربعة ثنين الرجاء خاجز السيارات المذكورة من جيلة الله خير يخرجها طيب في سبيل الله من, من في سبيل الله في سبيل الله يقول مؤلفهم الغزاة جمعوا غازي هذا واحد المتطوعة بخلاف غير المتطوعين شرط الثالث الذين لا ديوان دي لهم يعني ليس لهم نصيب من بيت المال على غزو فهم متبرعون بالغزو هؤلاء هذا هو معنى قوله تعالى وفي سبيل الله فجعل المؤلف هذه الظرفية جعلها للمقاتل للمقاتل لا لنفس الطريق المقاتل لا لنفس الطريق فكأن الآية معناها على كلام المؤلف والغازين في سبيل الله والغازين في سبيل الله فخص المؤلف رحمه الله في سبيل الله في الذين ليس لهم ديوان ليس لهم شيء من بيت المال يعطون إياه على غزوه وهذا تخصيص من وجهين الوجه الأول أنه جعل في سبيل الله الجهاد فقط والثاني أنه جعله للمجاهدين فقط والثالث أنهم المجاهدون المتطوع للذين لا ديوان لهم ثلاثة شروط فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه فلاكاً لمن قال إن المراد في سبيل الله كل, كل عمل بر وخير فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله فيشمل بناء المساجد إصلاح الطرق بناء المدارس طبع الكتب وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل لأن ما يوصل إلى الله من أمال البر لا حصر ولكن هذا القول ضعيف لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقا ما هو الحصر؟ إنما الصدقات لكذا وكذا معناه لا فائدة للحصر والصواب أنها خاصة في الجهاد في سبيل الله وأما قال المؤلف إنهم الغزاة وتخصيصه بالغزاة ففيه نظر والصواب أنه يشمل الغزاة وأصلحة الغزات. وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله حتى الأدلة الذين يدلوننا على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة وبناء على هذا يقع السؤال الآتي هل يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة, اسلحة للقتال في سبيل الله على رأي المؤلف لا لأنهما تعطى المجاهد وعلى القول الصحيح يجوز أن يشترى منها أسلحة يقاتل بها في سبيل الله لا سئما وأن العطف معطوف على مجرور بفي الدالة على الظرفية دون التمليل بل هي نفسها مجرورة بفي وفي سبيل الله وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله في سبيل الله يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره أما قول المعلف المتطوعة الذين لا ديوان لهم فظاهر كلامه أن من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم وإما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفي بل لو قال قائل إنهم يعطون من الزكاة مطلقا لكان له وجه ولكن وجه ما قاله المؤلف رحمه الله أنهم إذا كانوا يعطون من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن يعطيهم من الزكاة لأنهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة يقول مالب رحمه الله الثامن الثامن من أهل الزكاة ابن السبيل ابن السبيل ما هو السبيل الطريق. وما معنى ابن السبيل ابن السبيل يعني المسافر وسمي ابن سبيل لأنه ملازم للطريق والملازم للشيء قد يضاف إلى الشيء بوصف البنوة كما يقولون ابن الماء لطير الماء ابن الماء لضيل الماء فعلى هذا يكون المرض بابن السبيل المسافر الملازم للسفر وابن السبيل هل يعطى لسفره او يعطى لحاجته ان قلت انه يعطى لحاجته او عليك مورد بانه اذا كان يعطى لحاجته فهو من الفقراء فهو من الفقراء فيقال ويعطى لحاجة لكنه ليس شرطا أن لا يكون عنده مال أما الفقير فيشترط أن لا يكون عنده مال ولهذا نقول إن ابن السبيل نعطيه ولو كان في بلده من الناس إذا قطع به السفر نعطيه ما يصل إلى سفر ولو كان غنيا لأنه في هذا الحال محتاج لا يقال أنت تغني استقرض أي واحد تقول أقرضني يقرضك لا يلزم لازم يلزم نقول له هذا يعطى ما يوصله إلى بلده إذا كان الذي يوصله إلى بلده يختلف درجة أولى ودرجة سياحية ماذا نعطيه ها طيب أو ينظر إلى حاله قد يكون من الناس للذين إذا أعطوا من الدرجة الساحية صار فيه نوع غضاضة علي وإحانة الله فيقول أنا من أنا تعطيني درجة ساحية مع العمال والفقراء نعم أعطني درجة, درجة أولى أو أولى الأولى هي أظن أفقية في واحد فوق الأولى طيب المهم هل نعطيه تذكرة مثله بصفته غنيا أو نعطيه تذكرة المحتاج نعم محل تردد حقيقة محل تردد لكن يرجع أنه إذا كان هذا ينقص من قدره إذا أعطيناه تذكرة المحتاج فإنه نعطيه ما لا ينقص به قدر طيب لكن المسافر المنقطع المنقطع به يعني المنقطع به السفر وهو الذي نفذه نفقته ليس معه ما يصله إلى بلده وظهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون السفر طويلا أو قصيرا لأنه قال المسافر ولم يقل سفر قصر وظاهر كلامه أيضا أنه لا فرق بين المسافر سفرا محرما أو سفرا غير محرما لأنه أطلق أما الأول فنعم وهو أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير فإن قال قائل السفر القصير يمكنه أن يمشي على قدمين ويصل قلنا لكن قد يكون وعرا في جبان وأوديا وقد يكون مخوفا يحتاج إلى رفقة فهو محتاج إلى نفقة توصل إلى بلد وأما الثاني وهو أنه محرم أو غير محرم فقد قال به بعض العلماء إنه وإن كان سفره محرما يُعطى. ولكن الصحيح أنه لا يعطى إلا إذا تاب إذا تاب أعطيناه وهو سهل أن نقول له توبه الله نعطيه فيستفيد بهذا فائدتين الفائدة الأولى التوبة والثانية قضاء حاجته وقول مؤلف يعطى ما يصله إلى بلده ظاهر كلامه انه يعطى ما يوصله الى غايه ثم رجوعه ما يعطى يعطى ما يوصله الى السفر ثم الرجوع فاذا قدرنا انه رجل يريد ان يحج وهو من اهل القصيم عن طريق المدينه وفي المدينه ضاعت نفقته في المدينه ضاعت نفقته فهل نقول الآن لا نعطيك من الزكاة إلا ما يردك إلى القصير أو نعطيه ما يوصله غاية مقصوده ثم يرجعه الثاني الثاني هو المقصود لأنه يفوت به غرضه إذا قلنا ارجع طيب فإن كان في رجوعه هذه السيارة الصغير الاسم الغبصة اللي توقفلنا بيضاء مستويشي بيشي بيشي بيشي بيشي بيشي بيشي اللون مقابلة المكتب العقالي الرجاء اخراج هذه السيارة. يمكن صاحب مو موجود هذه أعلننا عنها قبل طيب قال المؤلق اذا كلام المؤلق يشمل القصير والطول صح يعني على ظاهر المحرم وغير المحرم نقول هكذا أيضا قال بعض العلماء وقالوا إن السفر تثبت به الرخص ولو كان محرم حتى إن له القصر والمس ثلاثة أيام الخف ولكن المذهب وهو أصح خصوصا في مسأة الزكاة أن نقول له تب ثم نعطيه أن نقول له تب ثم نعطيه والأمر سهل هذا حيول الله قال دون المنشئ للسفر من بلده لأن المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل لو قال أنا محتاج أن نساقل إلى المدينة وليس معه فلوس فإننا لا نعطيه لماذا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحا ضروريا وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى ما هي الفقر يعطى لفقره قال المؤلف فيعطى ما يصله إلى بلده فيوضع ما يصل إلى بلد ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم إذا كان له عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم ولو دراهم كثيرة فلو فرضنا أنه منذ عائلة كثيرة وأن المعيشة غالية وأنه يحتاج إلى مئة ألف في السنة فهل نعطيه نعم. نعطيه مئة نعم نعطيه مئة ألف وذلك لأن عائلته لازمة له لو, قال لو قلنا له نحن نعطيك أنت والعائلة رزقها على الله يقول لا أنا عائلة لا بلدونك عليه فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله قول ذا عيال من العيلة أي لأن العيال فقراء بالنسبة لمن يعولها. يعولهم قال الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل ويجنز صرفها إلى صنف واحد يجوز صرفها إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم فمن علم من يقول يجب تعميل الأصناف في الزكاة فمن زكاة ثمانون درهما يجب أن يعضي كل واحد عاشرة عاشرة أومة الثمانية واثنى عشر أومة أشبه ذلك المهم لا بد أن تعوم الأصناف لأن هؤلاء الأصناف ذكروا بالوا والدالة على الاشتراك وكما أن الغنيمة تُعطى جميع الأصناف وعلموا أن ما غلمت من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولد القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل يجب في, في الغنائم تعميم هؤلاء الأصناف وقد ذكر أهل العلم أن الغنيمة تقسم خمسة أسف أربع للغانمين وسهم الخامس يقسم على خمسة أسف فأن الله خمسة وللرسول وهذا واحد وللقربة واليتامة والمساكن وابن السبيل قالوا فكما يجب التعميم في آية الغنائم يجب التعميم في آية الزكاة وكما لو قلت هذا المال لزيد وعمر وبكر وخال أو هذا المال لطلبة العلم والعباد والمجاهدين لكل الجميع. فهذا أيضا مثله ولا شك أن هذا القول قوت ولكن إذا وجد ما يخرجه عن هذا المدلول وجب الأخذ بما يدل على إخراجهم أهل المذلوم وقد جاءت أدلة تدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد قال الله تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ماهن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطور وقد ذكر الله الزكاة بلفظ الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملاء عليها ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم صنف واحد ولأن رسول عليه الصلاة والسلام قال لقبيصة أقيم عندنا حتى تأثينا الصدقة فنا أمر بها فهذه الدلة تدل على أن المرادة بالآية بيان المستحقين لا تعميم المستحقين بيانه أن بيان من يستحق الزكاة لا أن المرادة بها التعميم ومعلوم أن الشريعة يبين بعضها بعضا وما بينت الشريعة أولى من القياس لا شك هل يجوز إلى صنف واحد طيب وإذا, وإذا جاز إلى صنف واحد هل يجب أن نعطى من هذا الصنف ثلاثة فأكثر لأن الآية بصيرة الجن الفقراء والمساكين العامين عليها ثم ولا بقلوبهم أو الغارمين هل يجب أن نعمل أو نقول ان هذا بيان المستحقين فيصدق بالواحد الجواب الثاني بدليل حديث قبيصة فنأمر بها طيب فصار الآن في المسألة أقوال القول الأول أنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد وهذا أخص ما يكون من الأقوال الثاني يجوز الاقتصار على صنف واحد بشرط أن يكون جماعة الثالث يجب تعميم الأصناف ولو على واحد والرابع يجب تعميم الأصناف كل صنف على جماعة ثلاثة فأكثر وبهذا التقرير وبغيره وبما مر علينا في الدرس البارحة يتبين كيف قسم الله عز وجل الأفهام والعلوم بين عباده لأن هذه الاختلافات ليست عن سوء قصد وعن هوى لأن المخالفة فيها من جهابذة العلماء وأمناء العلماء ولكنها إما عن قصور في العلم إما عن نقص في العلم أو قصور في الفهم والله يتيم فضله من يشاء طيب ويجوز إلى صنف واحد طيب وظاهر كلام المعلف أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد ولو كان غريما لو كان غريما له مثل أن يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو فقير فتعطيه كذا يجوز أو لا ايه نعم رجل يطلب شخص ترى 1000 ريال وهذا الشخص فقير فاعطاه الطالب من زكاته اي يجوز ام لا هل هذا الرجل يثق عليه انه فقير طيب اذا الحكم علق بهذا الوسط بالفقر اعطيه طيب هل يجوز أن يعطيه لقضاء الدين لقضاء الدين طيب أنا أقول لكم. خلونا نبحث بالآية الآية أماما والغارمين فهل هو غارم غارم لنفسه فقير ما يقدر يوفي هل هو غارم طيب ما الذي يخرجه من الوصل طيب أنا أعطيته ما قلت خذ هذه ألف ريال من الزكاة أوفني بها لو قلت هكذا ما يجوز يعني قلت هذه ألف ريال لأنه مدين قد يصفها في ديني أو في دين غيري ما قاله كل هذا يصفها في ديني وقد يكون فقيرا ولا يصفها في الغرم لأنني أنا ما قلت خذ هذه لغرمك هو فقير مستحق بالفقر ومستحق بالغرم فأعطيته الزكاة ولم أشترط عليها أن يردها لي هذا جائز فلو ردها علي هل يجوز لي قبولها نعم يجوز لأنه ملك طيب مسألة الثانية قريبة من هذا لو كان هذا الذي أطلبه لو كان فقيرا وأنا علي زكاة ألف ريال وأطلبه ألف ريال فقلت له أسقطت عنك ألف ريال من زكاة هذا لا يجوز فإبراء الغريم من الزكاة لا يجوز لأن زكاة أخ وإعطاء خذ من أموالهم صدقة أعلمهم أن الله ترى عليهم صدقة أن تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم ولأن, ولأن العين أغلى وانفس من الدين اليس كذلك العين اللي ما في متجرك لا شك انها ارفع من الدين اللي فيه دم الناس قد ياتي وقد لا ياتي فاذا اسقطت الدين عن العين فهذا من باب تيمم الخبيث لينفق منه خبيث يعني الردي الردي فلا يجوز ولهذا إبراء الغريم لا يجوز وإعطاء الغريم يجوز قال ويسن في أقاربه ويسن في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم يسن أي صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم مثل أخيه عمه خاله ابن أخيه وما أشبه ذلك. يستنى أن يصرفها لكن متى, متى إذا كانوا من أهل الزكاة إذا كانوا من أهل الزكاة فإن السنة هو الأفضل أن تصرف زكاتك فيهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة حجمة بين أمرين لكن شرط المؤلف ألا تلزمه مؤونتهم اي لا يلزمه الانفاق عليه فان لزمه الانفاق عليه فلا تدس لماذا لانه يدفع عن ماله ضرره لانه اذا اعطاهم زكاته واقتنوا بها سقطت عنه نافقته فصار ببذله الزكاه مثبتا لواجب عليه والقاعده أنه لا يجوز أن يسقط الإنسان بزكاته واجبا عليه ولا بكفارته أيضا ولا بكفارته لا يجوز أن يسقط الإنسان واجبا عليه لا في زكاته ولا في كفارته الزكات عرفتموها هؤلاء إخوتي فقراء وأنا غني وتلزمني نفقتهم حسب الشروط الذي قرنا في النفقات وعندي زكاة إذا أعطيتهم إياها كفتهم لمدة سنة أو نصف سنة أو أقل وقت فهل يجود أن أعطيهم إياها لا لأنهم إذا اغتنوا بها سقط الواجب عني فأسقطت بها واجبا علي ومثال الكفارة علي كفارة طعام عشرة مساكين طعام عشرة مساكين يجود أن أغديهم مع كفارة لا الصحي يجوز يجوزا يجوز وعديهم يجوزا وعشيهم فهؤلاء الفقراء نزلوا ضيفا علي نزلوا ضيفا علي والضيف يجب إكرامه يجب إكرامه بغدائه, بغدائه وعشائه يومه وليلته فغديت هؤلاء ونويتها كفارة يجزو للا كيف تقول قبل قليل يجزل والآن تقول ما يجزل لأنني بهذا الإطعام إيش أسقطت واجبا علي لأنه يجب علي أن أضيفهم بغداء وعشاء وبكل ما يزم في الضيابة فإذا غديته وعشيتهم ونويته عن كفارة علي فقد أسقطت واجبا علي من كفارتي او اسقطت بكفارتي واجبا علي وهذا لا جوز وهذه قائدة نافعة انها ان الزكاة والكفارات لا تجزئ في اسقاط واجب على المزكي او المكتر طيب اذا وجب اذا كان ابو الانسان فقيرا إذا كان أبو... أبو الإنسان فقيرا وعنده زكاة عند الإبن هل يجوز أن يصفها لأبيه أعوذ بالله الآب مهم من الأقارب طيب المؤلف يقول الأقارب قيده بماذا الذين لا تلزموا مؤونتهم طيب أنا ما تلزم من مؤونت لأن, لأن الذي عندي لا يكفيني أنا وزوجتي يا الله كما يقول أهل الحجاز وأضن أهل مصر يا الله دوبه وزوجتي نعم هل يجب علي الإنفاق على أبي في هذا الحال لا يجب أصبر لا يجب إذن يجوز أن أعطيه من زفاتي لأني في هذا الحال لا أسقط بها واجبا علي وزكاة الآن ستذهب إما إلى والدي وإما إلى غيري فهل من الأولى عقلا فضلا عن الشرع أن أعطي ابن الناس يتمتع بزكاة ويتفح حاجته وأثرك أبي يتدور من الجوع نعم؟ لا وأنا ما أستطيع أن أنفق عليه لا أستطيع أن أنفق على والدي ففي هذا الحال يجزي يجزي أن أعطيه والدي من زكاة وربما يؤخذ من قول المؤلف الذين لا تلزمه مؤونته لأن من شرط وجوب النفق حتى عند المؤلف ومن قال بقوله من أصحاب لا هاجة نعم غنى المنفق غنى المنفق وهنا المنفق غني لأنه لا يجد ما ينفق على هؤلاء من فضلك اقلب الشريطة